يا رب البريات يا رب البريات يا فاطر الأرض والسموات يا فاطر الأرض والسموات يا تذبر القرآن في الاستخدام ولذلك ما من نبي من الأنبياء إلا أمر قومه بالاستغفار لأنهم من مفاتيح الدنيا والآخرة هل نحن تذبر هذا أعرف أحد الطلاب العلم يقول ما واجهت مشكلة في حياتي إلا بدأت بالاستغفار وتتحقق الحمد لله لأن هذا وعد الله قد يقول لقائل فلان فعل ذلك ولم يتحقق اتهم نفسك أين قلبك أين صدقك حذاري أن تأتي تقول أجرب سمعت فلان يقول القرآن لا يجرب بارك الله فيك تجرب أدوية الشعبية تجرب بعض الأدوية تنجح وقد لا تنجح أما القرآن لا يجرب ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم أما من جاء يقول سمعت من فلان وسمعت بعض هذه القصص أريد وجبك قد لا يستجاب له لكن إذا جئت بإيمان مطلق فأبشر والله وإن تأخر فهو اختبار من الله لك وابتلاء ليعلم صدقك في هذا العمر أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتذبّرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم أما من جاء يقول سمعت من فلان وسمعت بعض هذه القصص أريد جرب قد لا يستجاب له يا, البريات يا فاطر الأرض والسماوات يا فاطر الأرض والسماوات يا فاطر الأرض والسماوات نسألك يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم نسألك باسمك الأعظم المبارك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استفرجت به فرجت الشفاء أيها الأخوة من الأمراض السلسية والمعنوية بتدبر القرآن هذا الذي قلت لكم قبل قليل وذكره شيخ الإسلام ابن القيم عندما قال عدم الاستشفاء في القرآن عندما نطلب هذه الكلمة نتصور أنها خاصة بالرقية الشرعية لا الرقية الشرعية نوع من الاستشفاء في القرآن ولكن الاستشفاء من خلال التدبر والآن والحمد لله عدد من إخوانكم بدأوا يعالجون الناس من خلال التدبر كيف يتصل مريض أو شخص عنده مشكلة صحية أو نفسيه بأحد هؤلاء المشايخ ويقول يا شيخ أنا أشكر عالجت حاولت لم أجد علاج يقول له اقرأ الآيات الفلانية بتدبر اقرأ السورة الفلانية بتدبر ثم اتصل بي. يقول الله ما تمر أيام إلا يتصل ويقول شبيت الحمد لله نعم لكن هنا لما يخلص القلب كما بين الله جل وعلا شفاء ورحمة للمؤمنين الله رب السماوات والأرض. ورب الأرض رب العرش الكريم لا إله إلا الله العزيز الناصر لا إله إلا الله القوي القادر إلهنا يا ذا العز والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا حي فلا تموت يا علي في دلوه يا قريب في علوه للاهنا لا يرجى إلا خيرك ولا إله غيرك يا من لا يعجزه شيء في الله ولا في السماء لا تحمي لاحظت عن علاجات ما تركت مستشفى في حدود طاقتها إلا ذهبت إليها هي وزوجها تقول حتى وصلنا إلى حد اليأس ذهبت أموالنا وذهب جهدنا تقول يوم من الأيام أستمع إلى الإمام يقرأ سبحان الله معنا ربما تحفظ تحفظي هذه السورة في الابتدائي تقول سمعته قارئ أن يقرأ سورة نوح يقوم استغفر ربكم أنه كان غفارا يرسل السماء عليكم بذرارها ويمددكم بأمواله وبنين تقلوا. كنت أقول قصة ويمددكم بأمواله وبنين ها؟ فوجدت تقول أن الاستغفار يأتي بالبنين تقول فبدأت أستغفر فما هي إلا أشهر فحبلت ما فعلت السجن إلا أن فعلت كل شيء فعلت الاستغفار لأن نص هذا نوع عليه السلام فأ بصوت لو بين ان سبب رزق سلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد بالاسلام ولك الحمد كما علمتنا الحكمه والقران اللهم لك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوه كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم رفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيّت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن